واتق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء وزقوهم فيها <تصفيق> وكسوهم Thank okay. okay. you. someone الله كان لكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب وَلِ النِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّن مَّا اكْتَسَبٌ Four more شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا رسولا لو تسنى infant بسم الله وجد الله والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي أمر منهم لعلمه الذين يستمعون فإنه <تصفيق> فعلیت <تصفيق> مسم څوسې فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعكم وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ نَاهِمُ صال حات سل ښو ولو <laughs> نه په <t> دې والملائم تکبیر ته فسه یحشو